Allahuan sab Allahuan sab Allahuan sab Asyhadu an أَنَّ مُحَمَّدًا وَرَسُولُ اللَّهِ عليه على البلاء الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله رب العالمين الذي يطفو بنا بقوله ونريد أن منا على الذين سبضوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الرازينين والصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي قال لو غم يبقى من الدنيا إلا يوم يرعك الله ربلا منا يملأها عذلا كما ملأ الجرة رواه الإمام أحمد رحمه الله فصلّى الله وسلامه عليه وعلى آلي وأصحابي الجمّعين أما بعد حيَّ عشرة نسلين يعلمون أن الإسلام دين سلام وعن دين قوة وذع دين محاذن ومفاذن خلقية نظامه قريم وهو الصراط المستقيم صراط الله العزيز العليم فإن الرضم الصادق يعيش في هذه الأرض لعقيدته من التوعيد والرتالة تحقيقا لمنهد الله وإعلاءاً لجلمة الله في هذه الأرض لأن الدين عند الله الإسلام وحدة عباد الله أن الإسلام لا يحل ولا ين عليه والإسلام يغلب ولا يغلب عليه نعم قال تعالى لا يحتفنا الذين كفروا لا يحتفنا الذين كفروا أنما نحن لهم خير الأنفسهم ولا تحتفنا الله غافلا عما يعمل الظالمون أيها المسلمون هؤلاء أعداء الإسلام والمسلمين وأتباع الشياطين يريدون من المسلمين ميلاً عن الحق إلى الفاطل، وهم يحصدون نام، وهم يعندون نام، ويقولون لا مخرج من أرضنا، أو لا تعود الندى من لتنا، ولكن أجاب سبحانه وتعالى بقوله فأوحى إليهم ربهم لنهدك الظالمين كما تما أقرت وَلَمْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُ وَالْنَفَى حَتَّى تِتَّبِعْ مِنْ لَدَهُ الْقُرْءِ إِنَّهُ ذَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى قُلْ إِنَّهُ ذَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى